جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين يقول السائل شيخنا هل تكون لو في جميع الأحوال مذمومة لا ليست في جميع الأحوال مذمومة وإنما تكون مذمومة إذا جاءت في هذا المقام مقام ما قدر على العبد وقضي عليه فهي في هذا المقام تفتح له عمل الشيطان ولكنها تأتي في مقامات أخرى على وجه مثلا البيان أو مثلا يضاح المعاني العظيمة أو المقاصد الجليلة أو الأحكام أيضا النافعة فيكون استخدامها في تلك المواضع لا شيء فيه مثل قوله عليه الصلاة والسلام لو استقدمت من مسد برط لما سقت الهدي ولا جعلتها عمره هذا فيه بيان فضيلة ففي مثل هذه المقامات لا تكون لو منهيا عنها نعم قوله جفت الأقلام وإنما يجف المداد فالتعبير تعبير بجفة الأقلام هذا مثل ما ذكر أهل العلم فيه دلالة على أن هذا الذي كتب وكتب بالأقلام والأقلام فيها المداد قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر فالاقلام فيها المداد ويكتب بي بي نعم يقول بعض الناس إذا سعى في تحصيل شيء فلم يحصل له قال لم يكتبه الله لي هل هذه العبارة صحيحة أو أن يقول كتب الله أنه لا يحصل لي الذي ورد في الحديث الذي مر معنا أن يقول قدر الله وما شاء فعل وفي لفظ قدر الله وما شاء فعل فإذا كان في مثل هذا المقام وحصل له مصاب أو نحوه يقول قدر الله وما شاء فعل أي الأمور بقدر الله سبحانه وتعالى نعم يقول ما معنى علم الله أزلي؟ أزلي أي أول ليس قبله شيء، أزلي أي أول ليس قبله شيء، ليس له بدايه نعم. يقول الله إليكم أصبت بمرض في أحد أعضائي نتيجة لتقصير مني منذ أكثر من خمس سنوات، ومهما جاهدت نفسي على الرضا بهذا المقدر لم أستطع، وألوم نفسي على هذا المرض، فما توجيهكم وكيف العلاج؟ أذكر أحد الأشخاص أصيب بمصاب أعظم مما تشير إليه ولا زال مصابا بهذا المصاب إلى هذا الوقت حصل له حادث وهو عمره 27 سنة حادث سيارة فأصيب بشلل الرباعي يعني لا يتحرك منه إلا راسه فقط فقط رأسه الذي يتحرك وبقية بدنه من تحت من أسفر رقبة كله لا يتحرك الذي يتحرك رأسه فقط يقول قصته طويلة وكنت التقيت به يقول لما انتهت مراحل العلاج وشعرت انني سأبقى حياتي إلى أن أموت على هذه الصفة يقول دخلني كآبة وسخط وجزع وأمور من هذا القبيل كثيرة فجاءت امرأة من قرابتي كبيرة السن وقالت يا فلان انت الآن عندك جزع وسخط وكذا قال نعم قالت هذه الأمور لو اجتمعت عندك هل تخرجك مع الباب قلت لا قالت اذا ما لا حاجة لا تتعب نفسك لكن ارضى بي القضاء واصبر على القضاء حتى تفوز بالاجر أما هذه الأمور ما تفيدك وتفوتك يقول من تلك الساعة سلوت وجعل سلواني في هذا المقام بهذا الكلام الذي قالته هذه المره لنتأمل في هذا المقام قول الله سبحانه وتعالى ولنبلو أنكم بسيئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وإنا إليه راجعون انا لله أي عباد لله تحت تصرفه وتدبيره يعطي ويمنع يخفض ويرفع يقبض ويبسط يحيي ويميت الأمر لا انا لله فنحن عبيد لله سبحانه لا خروج لنا عن تسخيره وتدبيره هذا أمر والأمر الثاني انا إليه راجعون. سنرجع إلى الله سبحانه وتعالى الرضينا ان صبرنا ان شكرنا أتابنا سبحانه وتعالى تواب الصابرين وإذا سخط الإنسان وجزع وتسخط إلى آخرة أضر بنفسه وفوت على نفسه هذا الأجر والخير العظيم وقد قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير ان أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضر صبرك فكان خيرا له فإذا استمرار الإنسان بعدم الرضا أو عدم الصبر أو نحو ذلك هذا كله لا يفيده بل يضره فعلى العبد أن يستحضر في هذا المقام ثواب الصابرين وثواب أيضا الراضين ومقامهم أعلى من مقام الصابرين ويجاهد نفسه على تحقيق ذلك مستعينا بالله تبارك وتعالى نعم يقول فضيلة الشيخ كيف نفهم قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب ام الكتاب هو اللوح المحفوظ وليس فيه تغيير ولا تبديل ولا زياده ولا نقصان ولا تحويل ولا غير ذلك كما اشار الى ذلك المصنف رحمه الله تعالى والمحو والاثبات بالصحف بالصحف التي بأيدي الملائكة أما اللوحة المحفوظ ليس فيه تغيير ولا تبديل نعم عليه جاءت أسئلة في قضية من أراد أن يبسط له في رزقه ويمد له في عمره فليصل رحمه والدعاء كلها داخلة نعم كلها داخلة في هذا الباب يعني الدعاء الدعاء قال عليه الصلاة والسلام لا يرد القدر إلا الدعاء جوابه يعني ما يرد من اشكال هنا ان تعلم ان الدعاء من القدر من المكتوب في اللوح المحفوظ الدعاء كل هذا مكتوب في اللوح المحفوظ ايضا كون الانسان يصل رحمه هذا مكتوب في اللوح المحفوظ فاللوح المحفوظ كتب فيه جميع هذه التفاصيل ان هذا يصل رحمه فيكون بركة تكون هذه الصلة بركة له في حياته ان هذا يدعو ويكون هذا أيضا يرد عنه ويدفع عنه مصائب وابتلاءات فهذه أمور كلها مكتوبة في اللوح المحفوظ سواء منها صلة الأرحام أو الدعاء أو غير ذلك مما جاءت به النصوص نعم هل هناك فرق بين كلمتي القضاء والقدر؟ نعم هما كما قال العلماء رحمهم الله إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع يعني إذا ذكر كل واحدة منها مفرده فيتتناول معنى الكلمة الأخرى أما إذا ذكرتا معا القضاء والقدر فلكل واحدة منهما معنى وقيل القدر هو الذي الأمر الذي كتبه سبحانه وتعالى ان الله قدر مقادير الخلائق والقضاء انفاد ذلك فقضاهن سبع سماوات هذا من المعاني التي قيلت في الفرق بين القضاء والقدر نسال الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما نتعلمه حجه لنا لا علينا وان يصلح لنا شاننا كله